أن تكون الكلمة خبيثة كلمة فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات كلمة ما أخطر الكلمة كلمة الله محمد القرآن السنة الصحابة الأمة العبادة الرياء التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 كلمة ولازلنا مع القرآن انتهينا في الحلقة الماضية مع كلمات الوليد مع كلمات أب الوليد عتبة ابن ربيعة حين قال لقريش يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي والله لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم انفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة والله لا كوننا لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فدعوا الرجل وما هو فيه فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا سحرك والله يا أبا الوليد قالوا تسعلو ما بدلكم هذا قول الرجل فالقرآن الكريم كان أحدهم إذا سمعه صدع جلال القرآن عناد الكفر في قلبه هل تتصور أخ الفاضل وهل تتصور أخت الفاضلة أن وصية المشركين لبعضهم للبعض كانت لا تسمع لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون كانوا يخشونه على قلوبهم وعلى أنفسهم من سماع القرآن الكريم بل قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين خروا سجدا لله جل وعلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وللموضوع قصة طريفة ففي السنة الخامسة من النبوة كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليصلي لله جل وعلا في بيت الله الحرام، وكانت رحا الصراع دائره على أشدها بين النبي وبين المشتريين، حتى قال أبو جهل: أي محمد وجهه بين أظهركم واللات والعزة، لأن جاء محمد لا أطأ أن عنقه، زعم أنه سأطأ على رأس النبي وهو ساجد بقدمه والعياذ بالله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد لله جل وعلا وفي هذا اليوم وقف النبي وقرأ آيات كريمة من آيات القرآن قرأ صورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة حتى وصل إلى آخر الصورة وقرأ آيات جليلة كريمة من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وخر النبي ساجدا لله جل وعلا فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول الحديث الرواب البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مختصرا قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس إنه جلال القرآن إنه جلال القرآن وقد يتصور البعض في عصر الذرة والعلم أن عطاء القرآن كان ثم توقف لا ما توقف عطاء القرآن أبدا بل لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر الذرة وفي عصر الانترنت وفي عصر اوتوبيس الفضاء وفي عصر الفضائيات ما زال عطاء القرآن متجددا تدبروا معي هذه الانثلة السريعة العلم الحديث لم يكتشف الا من سنوات قليلة ان القمر كان مضيئا ثم نحي ضوءه لم يكتشف العلم هذه الحقيقة العلمية الكونية إلى إلا من سنوات قليلة مع أن القرآن الكريم قد تحدث عنها منذ أربعة عشر قرن نعم اقرأ معي قول الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس العلم الحديث لم يكتشف إلا من سنوات قليلة أن الجبال تمتد في باطن الأرض بسن مدبب يشبه الوتد ليست بهذه الصورة على سطح الأرض وإنما تتغلغل إلى أعماق الطربة بشكل بسن مدبب كالوتد مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية من عشر قرنة فقال جل وعلا والجبال أوتاذا والعلم الحديث لم يكتشف إلا من سنوات قليلة ماضية أن الأعصاب التي تتأثر بالحر والبرد والحرق لا توجد إلا في الجلد فقط مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية والطبية العائلة من أربعة عشر فقال جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب بل ولم يكتشف العلم الحديث إلا من سنوات قليلة الماضية أن الموج بسطحه المائل في البحار والأنهار يشكت الضوء الذي ينعكس عليه ليخلف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 فلا زال عطاء القرآن متجددا، بل لم يكتشف الطب الحديث والمتخصصون في علم الاجنه مراحل نمو الجنين إلا في السنوات القليلة الماضية مع أن الله جل وعلا قد ذكرها في قرآنه من أربعة عشر قرنا، فقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولا زال عطاء القرآن متجددا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بل من جميل ما وقفت عليه في السنوات القليلة الماضية حين تولى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران رئاسة فرنسا عام 1981 على وجه التحديد طلبت فرنسا من مصر في أواخر الثمانينات أن ترسل مصر إلى فرنسا بجثمان فرعون لإجراء بعض الفحوصات والدراسات. التشريحية والأثرية والعلمية على هذه الجثة واستجابت مصر وأرسلت جثمان فرعون أو ممياء فرعون وفي باريس استقبل الرئيس الفرنسي ميتران وكل وزرائه تقريبا هذه الممياء في استقبال مهيب ثم نقل إلى جناح خاص في ما يسمى بهيئة الآثار الفرنسية هنالك لإجراء بعض الدراسات على هذه المومياء وتشكلت مجموعة من فرق البحث العلمي وتولى الإشرافة على كل هذه الفرق البروفيسور الشهير موريس بوكاي وانشغل كل فريق بتخصصه لكن موريس بوكاي انشغل بجزئية دقيقة ألا وهي كيف هلك هذا الفرعون كيف مات وكيف ظل جسده وجثمانه باقيا على حالته وهيئته لم يتغير بل ولم يسقط شعر يده كيف ذلك وانشغل كل فريق بتخصصه وظل هذا العالم منشغلا بهذه القضية والجزئية وبعد فترة من البحث والدراسة أراد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا وكأنه سيذيع للبشرية لأول مرة سرا جديدا فطلب منه أحد زملائه في البحث أو في فريق البحث ليخبره ما هذا الخبر وما هذا السر الذي يريد أن يفاجئ به العالم فأخبره موريس بوكاي أنه يريد أن يعلن الآن للدنيا كلها أن هذه الجثة وأن هذا الجثمان مات. غريقا مات غريقا فهمس في أذنه وقال لا تعجل وتريث فإن المسلمين يزعمون أن الكتاب الذي بين أيديهم ألا هو القرآن قد ذكر هذه الحقيقة قال لا كيف ذلك كيف لم اكتشف المسلمون هذه الأجهزة الدقيقة في البحث والعلم لم تكتشف هذه الميكروسكوبات الدقيقة إلا من سنوات قليلا ما أتي سنة على وجه التقريب كيف؟ قال لا تتعجل وابحث المسألة فعاد إلى بيته منشغلا بهذا الأمر جدا وطلب الكتب المقدسة ليقرأ فيها نهاية هذا الفرعون فلن يجد له نهاية لا في الأنجيل ولا في التوراة فقال ائتوني بالقرآن فأحضر له القرآن ودخل عليه عالم من علماء المسلمين وقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى فاليوم ننديك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فصرخ حينما ترجمت له الآية وقع على معناها صرخ وقال أشهد أن هذا القرآن من عند الله وبعد عشر سنوات كاملة قضاها في البحث والدراسة وفي مقارنة دقيقة بين ما يقوله القرآن وبين ما توصل إليه العلم الحديث بعد هذه السنوات العشر يقف موريس بوكاي ليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل ثم كتب كتابه المعروف القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث الذي ترجم لكثير من اللغات فيا أيها الأحبة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن معجزة النبي الخالدة وبكل أسف إن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام الآن قد هجروا القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله والله ما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن هجرت القرآن وهجر القرآن أنواع كما قال ابن القيم هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر التداوي بالقرآن فلا سعادة للأمة ولا نجاة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن لتمتثل أوامره أمرا أمرا ومناهيه نهيا نهيا وحدوده حدا حدا ولترجع لتردد ما ردده السابقون الصادقون الأولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا سعادة ولا فلاح ولا نجاه إلا إذا عدنا من جديد إلى القرآن والعودة إلى القرآن ليست نافله ولا تطوعا ولا اختيارا قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فلنحرص على القرآن واجعل لنفسك وردا يوميا مع القرآن وحول القرآن في بيتك ووظيفتك وحياتك إلى منهج حياة وإلى واقع عملي وعاهد ربك جل وعلا على أن تخرج من بيتك ولو طفلا واحدا أو بنتا واحدة تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى هذه هي الشهادة العملية للقرآن الكريم أن نقرأه وأن نحفظه وأن نحفظه أولادنا وأن نحوله في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة أسأل الله أن نردنا إلى القرآن ردا جميلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته